الحمد لله الصلاة والسلام ورسول الله وما بعد السؤال الثالث من أسئلة الأجوبة المفيدة التي أجاب عنها فضيلة الشيخ العلامة صالح المفوزان الفوزان حفظ الله كبارك في عمره وعمله وعلمه السؤال كان يدور حول فتح الواقع سويلاء الشيخ عن معنى فضل الواقع. لماذا هذا السؤال جاء في هذا الكتاب المنهجي؟ ما هو حق الواقع؟ ولماذا يذكر هنا خلاصة ما سيدور كلام حوله وتعريف حق الواقع عند الحزبيين؟ من هم الحزبيون؟ هذا سأجيرو لكم إن شاء الله. في السؤال القادم وكان بودي أن يكون السؤال القادم هو أول سؤال ثم بعد ذلك تأتي الشبهات التي يتعلقون بها ويصيدون بها الشباب ففقه الواقع هذا إحدى المصائد والشراك التي ينصبها الحزبيون للشباب فكما قلت تعرف الحزبيين من هم الحزبيون الذين نريدهم وكيف نشأ في هذا العصر الحديث وما المكر والكيد الذي كانوا يتبعونه لسحب الشباب من حول المشايخ هذا كله ان شاء الله سننتقل الى الجواب عن السؤال القادم باذن الله تعالى ما هي قصتهم كيف بدأت الاحداث مع الحزبيين وكيف بدأ الصراع معهم في هذا الوقت في هذا العصر كلهم إن شاء الله سأذكره لكم في المجلس القادم لله وهو هنا الآن نتحدث عن فقه الواقع أي مصيداً جديدة من المصائد التي يستعملها الحزبيون لسحب الشباب من بين أيدي العلماء فقه الواقع يطلقه الحزبيون على معرفة السياسة ومعرفة أعمال ولاة الأمور والتدخل في أعمال ولاة الأمور وتهيج الشباب على الثورات والانقلابات وما يفعله الغفار بلاد الإسلام من قد تقتيل وتدمير وكذا استخدام هذا لتهيج الشباب وتثويرهم على حكامهم وعلى أهليهم على المسلمين لأجل تهيئتهم للانقلابات هذا هو فقه الواقع عنده عن قوم. فالاشتغال بالسياسة بالجرائد والمجلات وما يحصل من قبل السياسيين هو المعني عندهم بفقه الواقع الفقه في الشر هو معرفة الأحكام الشهدية عموما في كل شيء لا يختص الأرض بشيء دونه آخر سواء كان في العقيدة في الأداب في المعاملات في النوازل المعاصرة كل شيء كله داخل تحت الأحكام الشرعية لكن الحزبيين استعملوا هذا الاستلاح في كل واقع من أجل صيد الشباب من بين أيدي العلماء وإلهائهم عن العلم الشرعي الصحيح الذي يناسبه <تصفيق> ففقه الواقع كما ذكر الشيخ حفظه الله وغيره من أهل العلم أنهم يريدون من وراء ذلك اقتناص الشباب وإشغالهم بهذا العمر وفي المقابل يحذرون الشباب من العلماء بأنهم لا يشتغلون بالواقع وهم الذين يعرفون فقه الواقع من ذلك مثلا لو رجع كلام. عبد الرحمن عبد الخالق في الشيخ الشرقيقي وهو شيخه أصلا كان يقول عبد الرحمن عبد الخالق للشباب الشيخ الشرقيقي رحمه الله مكتبة متنقلة لكنها قديمة تحتاج إلى تصحيح وغنقية شوف الكلام الخبيث كيف طيب الآن أذهب إلى الطالب عندما يسمع هذا الكلام سيفهم مباشرة أن هذا الرجل محمد أمين الشرقيقي هذا العلامة الكبير لا يعرف إلا من العلم إلا ما هو في الكتب لا يعرف ما الذي يدور حوله وما الذي يجري في الساحل هذا مقصوده وبذلك يتمكن من قطع الشباب عن هذا العالم أنا, أنا, أنا كطالب علم جديد شاب جديد لا أعرف في الأمور الشقية شيء لكن عندي حرقة على المسلمين وعندي عاقف هياجه نحو الإسلام ماذا أريد؟ أريد هذا العلم الموجود في الكتب خلاص؟ لا أريد علم أطبقه تطبيق واقعي فهذا ما يشعر به الشباب فلما يسمع أن محمد أمين الشنقيقي رجل مكتبه متنقلة كتب قديمة لا تمثل واقع فمثل هذه الحالة إيش يحصل؟ تنفير نفره عن هذا العالم وعن أمثاله وإقبال على من على المتكلم الذي ينتقد هذا العالم إذ إنه منتقده إلا أن عنده ما هو مفقود يعني هو الذي يفهم فيفق الواقع وشيخ محمد أمين الشرقيتي مكتبة قديمة تحتاج إلى تصحيح وتنقيح من الذي سيصححها وينبقها عبد الرحمن عبد الله هذا المعنى الذي يفهم من سياق كلامه ومثله كثير لذلك بارك الله فيكم كانت مجالس سفر الحوالي السعودية كانت مجالس سفر الحوالي ومن شابهه ومن الحزبيين في وقت وجود مثل الشيخ معثيمين وضيره كانت مليئة بطلبة العلم وبالشباب ليش؟ لأنه كان يشغل طلبة العلم بالجرائد والمجلات وما يحصل في المساحة ويحصل في الواقع وفي السياسة فجذب الشباب هذا أسلوبهم، هذه طريقتهم إذ إن مثلهم يظهرون للشباب أنهم هم الذين يفقهون في الواقع وأن هؤلاء المشايخ القدامة طبعاً عندهم علم لا يستطيعون أن ينكروها أمام الشباب يقول لكم عندهم إنك العلم قديم لا يمس الواقع الذي نعيشه إذا لا يناسبكم أيها الشباب فيشغلون الشباب بالسياسة وبالقيل والقال الذي لا ينال منه الشاب بعد ذلك إلا التثمير والتهيج. فيهيئونه ويجهزونه لي اللحظة المناسبة عندهم كما يقولونهم في كتبهم وفي صوتياتهم طبعا كيف انتشرت هذه الحزبيات في السعودية وفي غيرها من بلاد الإسلام سنعرف ذلك إن شاء الله كما ذكرت لكم في التعليق على السؤال القرى فلاصة الموضوع في القلواقع عندهم هو باشتغاله بالسياسة وبالحكام وبعمال الحكام هذا يريدون من وراء ذلك قطع الشباب عن العلماء وتعليق الشباب برؤوس الحزبيين وتهييجهم وتفويرهم وإعدادهم للحظة المناسبة التي يهيئونها لتدمير بلاد المسلمين وإشعال الفتن والنار فيها كما حصل بعد ذلك وسيأتي ذكره إن شاء الله بالتفصيل والله أعلم